فمن منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين منزلة اليقظة, منزله اليقظه وقد جعلها بعض أ ه ل العلم أ و ل ى المنازل قبل ا ل ت و ب ة باعتبار أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يتوب إ ل ا إ ذ ا كان ي ق ض ى أ م ا النائم الغافل فلا يدري حاجته اصلا الى ت و ب ة أ و إ ل ى شيء من ذلك وصحيح أ ن هذا المعنى اللطيف الذي ذكروه سابق فعلا على ا ل س و ب ه وشرط واقعي لها الا أ ن ذلك لا يعني أ ن ه ا م ن ز ل ة تتجاوز فتنتهي بل هي م ن ز ل ة د ا ئ م ة تصحب العبد قبل توبته و بعد توبته إ ل ى يوم مماته ف ل ي س في ا ل ح ق ي ق ة م ر ت ب ط ة ب م ر ح ل ة م ع ي ن ة من العمر أ و من العمل بل هي م ر ت ب ط ة ب ا ل إ ن س ا ن ما دام ينهج عقله بالكسب للخير أ و للشر فهو في حاجه دائمه إ ل ى اليقظه لانه ربما استيقظ فتاب ثم غفل بعد ذلك ونام فرجع عما كان عليه من الخير إ ل ى ما كان عليه قبل من الشر والعياذ بالله فالتوبه التي تحصل ف ت أ س س على هذا المعنى اليقظه الذي يجب أ ن يبقى مقاما أ و م ن ز ل ة ر ا س خ ة وحالا ينبض به القلب على كل حال ومن هنا وجب أ ن يجدد العبد يقظته من حين ل آ خ ر و أ ن يتفقدها تماما كما يجدد المؤمن توبته إ ل ى الله وجب أ ن تجدد يقظتك من حين ل آ خ ر تتفكر في نفسك انت يقظ ا أ م أ ن ك من الغافلين أ م ان السنه تاخذك ل ف ي ت أ خ وتغفو فتزل من حين ل آ خ ر و أ ن ت لا تدري من هنائذ كانت ا ل ي ق ظ ة من أ ه م المنازل ومن أ ر ف ع المقامات التي وجد على المؤمن أ ن ينتبه إ ل ي ه ا و أ ن يحريص على ضبطها و أ ن يتتبع مظاهرها حضورا وغيابا حتى لا يكون من النائمين غ ا ل ي وحتى ل يكون من ا ا ل الذين إ ذ ا ن ش و ا التفكر والتذكر ونسوا ت التفقد لحال القلب بين اليقظه والنوم ودخلوا في سبه وهم لا يعلمون و ل ي ق ب ط من حيث هي مقاما او م ن ز ل ة م ب س و س ة معانيها في القران العظيم و م ب س و س ة في ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة لكني أ ح ب ر ت أ ن أ ق ف ها هنا قبل ان أ ذ ك ر المفاهيم لهذا ا ل ن ف ظ الوارد في كتابه ا ل س ن ة أ ح ب ر ت أ ن أ ق ف على ن ف ظ للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي أ م ر ب إ ي ق ا ظ صواحب الحجر اي النساء أ م ه ا ت المؤمنين رضي الله عنهم وقد صح ف الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أ ي ض ا أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام استيقظ ل ي ل ة مفتر الوجه من الفزع وهو يقول لا إ ل ه إ ل ا الله سبحان الله ماذا أ ن ز ل ا ل ل ي ل ة من الفتن وماذا فتح من الكروب أ ي ق ظ و ا ص و ا ئ ب الحجر ورب ك ا س ي ة في الدنيا ع ا ر ي ة في ا ل آ خ ر ة و الحديث روي ب أ ش ك ا ل م خ ت ل ف ة كلها تقريبا صحيحه و قد ورد ف هذا الحديث معنى آ خ ر مقارب له و ذلك أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فيما روته عنه أ م سلمه ايضا في الصحيح أ ن ه استيقظ ل ي ل ة و هو يقول في ب د ا ي ة الحديث الصرف ا ل أ و ل العباره للشكر لا إ ل ه إ ل ا الله سبحان الله ويل للعرب من شر قد اقترب لقد فتح من شد ي أ ج و ج قدر هذه قال الراوي وعقد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عشر ا ا أ ي أ ن ه عقد أ ن ا ن ي ل ه العشر أ ص ا ب ع ه بشكل جعلهن قبضتين ف ك أ ن ه ع ي ه الصلاه والسلام يمثل للحجر أ و للثوب من ح ج ث الحجم الذي ثقب في سد ي أ ج و ج وماجوج ان معنى ذلك أن هذا الثقب الذي حصل فنتج عنه ثقب في الجدار كان أ و ل ثقب وقع في ت ي ف ا ل ل ي ل ة التي ر أ ى فيها رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما ر أ ى يعني مجدنا ذو القرنين سد ي أ ج و ج و م أ ج و ج وهو قائم لا يستطيع هذا الجنس من الخلق ي أ ج و ج و م أ ج و ج أ ن ينقبوه ولا ان يثقبوه إ ل ى اليوم الموعود الذي قدره الله عز وجل وكانت ب د ا ي ة ذ ل ك بدايت هنا في ماره نبي علي ه ا ل ص ل ا ة و السلام في م ن ا م ه في عهد علي ه ا ل ص ل ا ة و السلام فمنادل أ ن ه إ ذ ا سوف يضع في زمن نبي علي ه ا ل ص ل ا ة و السلام ف ل م يزال ب ع د ذ ل كي ز ا ل منه س ق ب ه نعم هو ا ل شديد ب ن ي ا ج ل ك ط ر ي وزوبر ا ل ح د ي ه ق ط ر هو ا ل نحت ا زائد وزوبر ا ل ا ل ح د ي ه وكان فيه ما كان مما مكن الله فيه ل ج ي القرنين وجنوده من المكان و ا ل ق و ة ولكن لما استطاعت ي أ ج و ج و م أ ج و ج أ ن تفعل فيه ما ف ع ل خ ب ر عقد عشر من ا ل أ ن ا ن ي فمعنى ذلك أ ن ه ا لن تزال ت ت ح ب منه وتسلم منه إ ل ى أ ن ياتي أ م ر الله فتفتح أ ن ى اذن ي أ ج و ج و م أ ج و ج وقديما قال الشاعر إ ن البناء إ ذ ا من هد جانبه لم ي أ م ن الناس أ ن ينهد باقيه ولذلك قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويل للعرب من شر قد ا خ ت ر ب فكان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إذن يبصر ما لا نبصر ويسمع ما لا نسمع ف أ ش ا ر بذلك إ ل ى أ ن القلب يجب أ ن ي س ت ي ق ر لمثل الأحداث هذه ولمثل هذه ا ل أ ح و ا ل فقال أ ي ق ظ و ا صواحب الحجر النساء امهات المؤمنين النائمات النوم الطبيعي امر بايقاظهم لصلاه الليل ولا يستيقظ البدن للصلاه ليلا او نهارا الا اذا استيقظ القلب قبله فانما يقظه البدن من يقظه القلب وانما نوم البدن من نوم القلب فلو استيقظ شخص بدله ولما ي ا س ت ي ق ظ قلبه فهو نائم وان مشى في الطرقات وباع واشترى في الاسواق فهو نائم غافل يغط في نوم عميق غافل غير يقظ فاليقظه في حقيقه الامر إ ذ ن حدث يقع بقلب المؤمن ولذلك عقبنا بدلاله العشاره أ و لا يتم بالتفسير ا ل إ ش ا ر ي والشرح ا ل إ ش ا ر ي الحديث النبوي الصحيح ايقظوا صواحب الحجرات أ ن يتم إ ي ق ا ظ ه ن ليجدن ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم م ن م ا خوف أ م ا ان يستيقظ ا ل إ ن س ا ن هكذا ليجلس أ و ي ت ك ل م أ و حتى ليصلي ولا ي ج ج ز وفي قلبه ما يجد الخائف من ربه حقا فلا يزال بينه وبين ا ل ي ق ظ ة مسافه ا ل ي ق ظ ة إ ذ ا منزله ة إيمانية وثبت ذ ايمانيه المعنى ب ح د ث آخر صحيح رواه صحيح ح أ د و ب ماجة ا ل ت ر والحاكم و ح ح ص المعاطرون كما الأكذنون الجانع الصغير وذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مفهوم هذا المعنى وذلك قول عليه مخرج مفهوم وهو صحح صحيح في في اني ارى ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون أ ب ط ت السماء و حق لها أ ان تئط َ اي َ ط ُ أي حدث له صوت من ش د ة الضغط لما ي ج ل ش إ ن س ا ن على شي كرسي م ث ل ك ر س ي م ش د بشرف زين اسمع الكرسي د ا ر ف و ت او ن ح ل ة أ و ا ل ش ج ر ة حينما تتعرض لعصر الريح تعيط تذبك صوت تذيط الصوت ب ش د ة ا ل ب ر ط فالسماء أ ط ف ت وحق لها انفقر لنا ب ش د ة ا ل ب ر ط فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ت ت م ة للحديث أطفت ا لا س م ء وحق لها لا فيها موضع أ ر ب ع أ ص ا ب ع إ ل ا وملك واضع جبهته ساجدا لله عزيز السماء متزاحنه للملائكه تجد بالله ل وقال ا ا ح د ل ر أبدا دائما تاجدين وضعوا جباههم ل الواحد القهار فقال ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ع لو ق ا ل تعلمون ما أ ع م لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تمتعتم بالنساء على الفرج ولخرجتم إ ل ى الصعوبات تجارون إ ل ى الله الصعوبات جمع صعيد الصعد ي هو ا ل و ط ي ه نحن صعيب ل ونصلى ل ى فيه في ا ص ع ي جمعه ص ع و د ا ت و ا ل إ ن س ا ن المسلم حينما يفزع يخرج إ ل ى ا ل ص ع و د ا ت كما في ص ل ا ة ا ل ا س ت ف ق ا ء نخرج إ ل ى ا ل ص ع و د ا ت وكذلك في صلوات الخشوف و ا ل ك س و ف نفزع إ ل ى الله نجار والجوار جار ي ج أ ر جوارا هو الصياح بكاء ودعاء ا س ت غ ا ث ة بالله الواحد ا ل ق ه ر ي ج أ ر الى الله يصيح و ي م ك ي خوفا من الرب العظيم ومن عقابه القريب نعوذ بالله من عذابه وعقابه ولو علمتم ما أ ع ل م لضحكتم قليلا و ل ب ت ي ت م كثيرا ولما تمتعتم بالنساء على الخروج الرجل تركيه شهوته إ ل ى زوجه وكذلك ا ل ز و ج ة إ ل ى زوجها لكن عند الفزع يذهب منه كل شوق إ ل ى ذلك لا تخلع تخلع الإنسان لا فضو يستطيع ا ولا ي ج د نفسا تقربه من زوجه ولا ا ل ز و ج ة من زوجها فكذلك بل أ ع ظ م من ذلك بزوجها أ ن ا إ ذ ن هي زهلت عن رضعها ف ن ا ب ل ك بزوجها أ ن ا إ ذ ن وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس س ك ا ر ا وما هم ب س ك ا ر ا ولكن عذاب الله شديد نعوذ به من عذابه عز وجل فهذا الجؤار الذي يحدث ا ل ق ل ب يحدث بعد علم لو تعلمون ما أ ع ل م و إ ن م ا يحدث العلم للمستيقظ أ م ا الغافل فلا يرى شيئا والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان بهذه الاساليب يوقظ صحابته وكان يتحدث مع الصحابه ليس مع ن ي الكفار أ و الغافلين من الناس مع ص ح ا ب ة مع خ ي ر ة ا ل ص ح ا ب ة اذكروا لهم ذلك ولو تعلمون ما أ ع ل م ت لضحكتم قليلا و ل ب ت ي ت م كثيرا قلت العلم شرطه الافتقار لأن الناس العلم أمر ي ولذلك ق ق ع ب بقلب ه وإنما و العلم المستقض يقع ل قال عز وجل في م ح ت م كتابه و ك أ ي من ا ي ة في السماوات ورب يمرون ي ع ن ه ا وهم عنها معرضون ع ج ي ب نص ا ل ق ر آ ن واضح في معنى ا ل ي ق ظ ي ا ت دلائل الحق دلائل العظمه دلائل الهول دلائل الخوف ك ث ي ر ة في ا ل أ ر ض وفي نفسك وفي السماء فوقك قريبا منك ب ا ح م ت ا ا تمر عليها وتمر عليك ولا تبصر فيها ل أ ن القلب نائم غ ا ش ل الشمس تشرق كل يوم أ ل ي س كذلك بلى و تغرب كل يوم أ ل ي س كذلك بلى آ ي ة و إ ن ه ا من أ ع ظ م الايات أ ن تشرق الشمس عليه بشيء عجيب لو ت أ م ل ت وتفكر وتغرب عليه ب ص و ر ة غ ر ي ب ة لو ت أ م ل ت وتفكر انعكاس ا س ع ا ت ه ا على الغيوم و إ ح د ا ث ا ل ش ط ق ه ذ ا النظر الرهيب العجيب الذي يسمع كل يوم ن ه ا ي ة الكون كيف تكون و ن ه ا ي ة النفس كيف تكون وقليل من الناس يبصر ذلك ينظرون إ ل ي ه ولكن لا ي ب ش ر و ن وكاي ن و ي ه ا ي آية في السماوات ولرب يمرون عنها وهم عنها م ع د و ن هذا ضد ل ي ق ظ ه لو استيقظ لا ر أ ى ولا سمح و إ ذ يرى ويسمع ي ن ت ك ف القلب انتكس الى ن ت ت ك إ حزن و إ ل ى غ ر ب ة يا أ ب ا ذر كن في الدنيا ك أ ن ك غريب أ و عابد سبيل غ ر ب ة يضحك نعم ولكن ض ح ك ة الغريب وما ادراك ما ضحكه الغريب يملك كل إ ن س ا ن قد أ ص ي ب بحزن عميق أ و في مكان بلد غ ر ب ة ما هو من أ ه ل البلد بعيد عن أ ه ل ه و ا ص ي ا ئ ه و بريء يحزن لكن قد يصرع عنه للحين لاخر مره مره يشوف شي من ضرب لابد الناس اللي ر ا مرقينوه ولابد البلاد الغريبان اللي راه زبنهم او ج ن س معهم او يجري بنتهم كايدينو شي في حاجه تضحكه فيضحك ولكن تضحك الشفتان وتبرز الاسنان والقلب على كنده لانه غريب عمر الغريب ما يضحك الضحكه الحقيقيه ولذلك المؤمن حينما يدرك أ ن ه في ا ل أ ر ض غريب كن في الدنيا ك أ ن ك غريب أ و ع ا د ر سبيل ف إ ن ضحكه فيها إ ن م ا يكون على وزان غربته ل أ ن ه يرى و ل أ ن ه يغفر أ و ببساطه ة ل أ ن ي ق لانه وعيشي ل ش ب ب ب ا ا ه و والشباب والنساء يقيضنا ر ن ا الشوارع م ق ل أ ة لا يمشي يرى من ع ي ب على ا ل ي ض ح ك لا ما هذا المراد ولكنها ض ح ك ة المعجب بنفسه ع ا ج ب ه ن ض ح ك ة الدلال الزائف ا ل غ ا س ل ا ل ب ع ي د عن الله عز وجل هذا لم يعرف لليقظه في سبيله هو في الغم والهم وفي ا ل ش ق ا و ا ل ك ت ح د ه الضماء ويبحث لانه لا يدري أ ي ن هو العقل يشقى في النعيم بعقله كما قال المتنبي قريبا و أ خ ا ل ج ه ا ل ة في ا ل ش ق ا و ة ينعم وتنعم الجاهل إ ن م ا هو عليه ساله بل هو عذاب على عذاب و ش د ة على ش د ة ل أ ن ذلك لا يزيده إ ل ا ض ر ا ل ة و لا يزيد ه إ ل ا غطيسا في لومه و في غطيته ل أ ن ذلك المرح الزائد و ذلك الدلال الذي يدل على ط ر ا غ البال من أ ي هم من هموم ا ل ح ي ا ة و ا ل آ خ ر ه انما يدل على أ ن هذا النوع من الناس يشرد و لا يزال يشرد بعيدا عن الصراط المستقيم الصراط المستقيم قابت الاتجاه وهو بذلك أي ذلك الشارد يزداد بمرحه وبفرحه والله عز وجل لا يحب الفرحين هذا الفرح لا يشعر ب ن ا ل ف ر الذي يقع بالنفس حينما تسمع أ خ ب ا ر الخير أ و تتنعم بنعم ا ل ل ه ولكنه فرح التكبر والكبر و ا ل ك ب ر ي ا ت هناك قصد ل إ ب د ا ء في واحد يريد من الصخ على عبد الله بالضحك وبالقصحات ي س ت غ ط ن كبرا و ع ر و ر ا وجهلا وكل ذلك دال على أ ن هذا القلب م س م ى محتوم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أ ب ص ا ر ه م غ ش ا و ة ولهم عذاب عظيم محتوم محتوم بالذنوب محتوم بالسيئات محتوم ب ا ل ظ ل ا م ا ت والجهالات وعلى المؤمن إ ذ ن أ ن ي ت ر ق باب قلبه ضق عليه الباب فيق من وحدته فيق من غفلته ف إ ن ه إ ذ ا استفاق وصل الى سمعه نداء الرحمن فاستجاب واجاب وما دام في غفلته ف إ ن نداء الله لا يصل إ ل ي ه المؤمن إ ذ ا مطالب بهذا بطرح ب ا ب ا ل خ ل ف ل إ ي ق ا ظ ه حتى تحدث لغات اليقظه التي بها يتوب وبها يثبت على توبته وبها يسير إ ل ى ربه حتى ي ن ق ا ه رضيا مرضيا من أ س ب اولى ب يبقى أسبابه بها القلب ب اليقظة كما يبقى السلام أن نضيل التي نضيل فيقظ محمد نجد أن إن أخذ ر سرطائية أهم ك التفكر ل وهو من أ وسائل ا ل إ ي ق ا ظ للقلب وهو ل الوسائل التفكر و الذي أ م ر الله به نبيه محمدا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ي أ م ر به الكفار لكن كفر بعيد عز بن قال له اقرا ا ل ق ر آ ن هو لا يؤمن ب ا ل ق ر آ ن لو قال له تفكر في خلق السماوات و ا ل أ ر ض هو لا يؤمن ب أ ن للسماوات و ا ل أ ر ض خالقه فقال له قل انما أ ع ظ ك م ب و ا ح د ة أ ن تقوموا لله لسنا وقرابا ثم تتفكروا ما ب ف ا ح د ك م من جنه ان هو إ ل ا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ت فيما التفكر في حقائق ا ل ح ي ا ة ليس ش ا ط ا في ذلك أ ن تبحث عن خالق ا ل ح ي ا ة شيء جميل ومهم ولكن قبل ذلك هنالك م ر ح ل ة يسمونها النظر ا ل أ و ل ا س أ ل م ن أ ن او ب ا ل أ ح ر ى ماء بغير ما العقل ماء وللتجهيل قبل أ ن يكون ن ت ا ع ق قبل أ ن يكون لك وجود مدرك يشعر ب ا ل ح ي ا ة هذا الوجود الذي استحق من قبل أ ن يكون من ما كنت قبل ذلك أ ي شيء أ ي وجود أ ي ح ق ي ق ة حاول أ ن تصل بعقلك فتصل إ ل ى العجز المشوق والعجز هو ب د ا ي ة الطريق الصحيح حينما تشعر بالعجز ذلك ب د ا ي ة الطريق الصحيح و ل ذ ل ك نبه الله على هذا المعنى في ا ل ق ر آ ن في ص و ر ة ا ل إ ن س ا ن ه ل ت على ا ل إ ن س ا ن حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ما فكرت في ذلك يوما وجب أ ن تفكر فكر في ا ل ح ي ا ة قبلك وفي ا ل ح ي ا ة بعدك فكر في هذا كيف كانت ا ل ح ي ا ة قبلك أ ن ت ل ل ح ي ا ة م ع ن ا ب و ج و د ك ن ل س ك من كيفك معنى ب ا ا ل ح ي ا ة ل أ ن ك موجود فيها تشعر بها وتجد لها ذوقا و م ع ن ا لسبب ي واحد هو أ ن ك انت موجود فيها ما م ع ن ى ه ا حينما لم تكن أ ن ت فيها حياة. طبعا ما كانت في حاجة فقد ل حياة أن في لديك كانت ا ل ح ي ا ة قبل أ ن تكون أ ن ت م ت د ف ق ة في ا ل أ ر ض ج ا ر ي ة كما أ م ر الله أ ن ت ط ا ر ئ على ا ل ح ي ا ة غ ي ز ي أنا أنت غ ي ز ي ف ن ق ص انا ن لا يلقص من علم الله من وزادتنا ل ا شيئا من عظمته و ي لا يزيد في ملكه ولا يعطي لذلك شيئا منا أ ب د ا ولا شيء بل وجودنا بعض عطائه وجزء من منته سبحانه وتعالى عدمنا ب أ م ر ه ووجودنا ب أ ن ه كن فيكون ما ا ل ح ي ا ة بعدك ستستمر لا تسعد شيئا حينما يموت ا ل إ ن س ا ن أ ن ا أ و أ ن ت أ و أ ي شخص لا تسعد ا ل ح ي ا ة ف ي ه ولذلك من جهل ا ل إ ن س ا ن وشرعه انه يخطط ل ل ح ي ا ة بعد موته فيما يظن أ ن ه إ ل ي ه ويعود إ ل ي ه صحيح أ ن تخطط ل ل ح ي ا ة بعد موته لكن حياتك أ ن ت في خ ب ر ك صحيح هو لكنها ط ب ق ة أ خ ر ى من ا ل ح ي ا ة ح ي ا ة النفس و إ ن م ا ك البدن ثم ح ي ا ة البدن بعد البعث خطت لهذا ب ح ا ن الله العظيم لما ي ر ف ل القلب على هذا المعنى جاشي قابل. كيف ت يجد ادب رفض اهم اولاده ل أ مشكل اللي ما ش ي شغله كاين اللي شغلك وكاين اللي ما في شغله وكيف يجد شغله وكان يصير شغل يا رب العالمين شغله هو م بدل وشغله رب العالمين ك ي ر ع يديره هو عمره ما يديره ل أ ن الله عز وجل لا يترك عبدا يتدخل في سلطانه و أ م ر ه ونهيه ف إ ن فعل فبقدره ولا يكون آ ن ئ ذ إ الا آ ث م ا كما يقع في التركات مثلا التركات لانه مواريث ل أ ب ر ه ل ه م اللبنان رضي فعلهم ا ل د ر ا ر ي ن ك ت ب ن ه ذ ه ا ل س ل ن ه و ن د ي ل ه ذ ه و ن د ي ل ه ذ ي ذلك من امر الله ح و ل م ن ي خ ط ر ه الله عز وجل ي كتاب الله ي ط ي ك م الله في أ و ل ا د ك م من ذلك ك ا ل م س ا م ي ن وما يدري أ ن ذلك الفتى من أ ب ن ا ئ ك الذي يتعبدون على ف ا س ق ا ن بذلك وبضمك قد ي س م ح غدا ويقول من الصالحين وتكون أ ن ت قد ت د خ ل ت في ق س م ة الله فوزعتها على غير م ز ا ن ه ا وظلمت ابنتي ابدا انسان ابني ل ع ق ورب العالمين بمعنى علمه سبحانه وتعالى ولذلك قلت وجب عليك أ ن تفكر في ا ل ح ي ا ة بعدك م ا ينقص ما ي ن ئ ا ف إ ن حاولت أ ن تتدخل فتفسد من حيث لا تصلح وتدخلك رغم ذلك ي ط و ن جزئيا ضعيفا ثم تروح اسرتك وتبيع ما كان لديها من شركه او تاكله او توزعه اسر اخرى تاتي بعدك وتخترق الدماء ابنا تشاوز زوج اخرين الزعتر مع عائلي ا ر ى لولاد زاوز اخرين تشاوز تشخن بطريقه اخرى وتوزع كل شيء ليس لك من الامر شيء, ليس لك من الأمر شيء. حدك ميلادك وفاتك بين تاريخ وتاريخ وفاتك. هذا, هذا المعبر ي ز ا ن ه لينكل الانسان فلو ت أ م ل الناس هذا فعلا بقلب يبحث بنيه صادقه الإنسان لو استيقظ ا ل إ ن س ا ن لوقر العلم بقلبه بحقائق وبحقيقة الحياة السف ويوجل يفزع ووزل فزع فإذا ب د أ العلم يقع بقلبه من لدن الرحمن إ ذ ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن أ و تدبر الكون ونظر في الكائنات أ و نظر إ ل ى نفسه أ و نظر إ ل ى النعم السابغه عليه ذلك باب من أ ه م ا ل أ ب و ا ب ومثلكم من أ ه م ا ل م ش ا ل ك ل إ ي ق ا ظ القلب تفكروا في أ ن ف س ك م فيما حولكم في ا ل ح و ا ل ي التي تجري حولكم وفيكم ف إ ن ه ا طرقات ت د ق القلب من حين ل آ خ ر ولو ادمت التفكر لكان معناه إ ذ ا م ا ت ط ق على القلب حتى ي ق و ل خ ل ف ل ك الثاني التدبر والتدبر انما هو ا ل ق ر آ ن أ غ ل ب المسلمين ق ر أ و ا ا ل ق ر آ ن خليلا أ و ك ث ي ر ا لا ولو افترق لديه اسمع حرك كلمه من القران جديده لان توقظك ك ل م ة ج د ي د ة ل أ ن توقظك لو تدبرتها افلا يتدبرون ا ل ق ر آ ن ام على قلوبنا اقصالها اطرق قلبك لتدبر ا ل ق ر آ ن لتدبر آ ي ه والتدبر اعمال الخاطر ووجدان النفس والفكر في ل آ م ا ت ا ل آ ي الايات ت يعني الاثار آ ث ر بينها ا ل آ بينها في نفسك وفي ا ل ح ي ا ة وفي ا ل ت ا ئ ن ا ت ا ب س ط ايات ل آ من ا ل ق ر آ ن خذ ص و ر ة الفاتحه التي قلنا تغيب عن ذهن مسلم يصلي فكل ما يصلي فهو يقرا الفاتحه وكثير م ن ن لا يصلي ر أ و الفاتح ص و ر ة ا ل إ خ ل ا ص المعودتين في ذلك صله من العلم قناطير م ق ن ط ر ة لا ي ح ص ي ه ا عد ولا ت ف ا ب ولا قرطاطا ما في تأخذ العلم ل تاخذ ا ل ل ع من م شفتي ولكن علم أ ح و ا ل ا ل ق ل ب و أ ح و ا ل النفس و أ ح و ا ل المجتمع حقائق ت د ب ر ي ة ليتدبروا ا ي ا ت ولذلك جاء التدبر مرتبطا بالقلب افلا يتدبرون ا ل ق ر آ ن ام على قلوب أ اقفلها القلب خزينه الايمان ولما يدخل الايمان في قلوبكم خزينه الايمان اما عامره واما ف ا ر غ ة والعياذ بالله اما ا ل آ ي ه خذ ايه من كتاب الله عيش معها قراها انعس عليها انفق عليها. عليها اياما هذا ا ت د ب ي عيش نعم حاول أ ن تبحث عن مظاهرها إ ث ب ا ت ا ونفيا إ ذ ا حضرت كيف تكون و إ ذ ا غابت كيف تكون ثم بعد ذلك م ط ا ل ع ة النعم سبب آ خ ر ومسلك ثالث يوقظ القلب مطالعه النعم أ ن ترى بعين ا ل ب ص ي ر ة نعم الله عز وجل ت ق ر ى في الكون قبل أ ن تكون وفي الكون عندما تكون وفي الكون من بعد ما تزول ولا تكون نعم الله عز وجل مسدد ف ق ة البحر ت ح ي ط ك من كل مكان خلقه و ه د ا ي ة و إ ط ع ا م ا و حفظا إ ل ى غير ذلك م ما لا ي ع د ه لسان ولا ص ه ق ن مطلعتني ا و م ط ا ل ع ت ن ع ا ت ق و د من لم يفقد فطرته ولم تمسح شريته تقوده م ط ا ل ع ة النعم إ ل ى الرغبه في الشكر لان م تشعر وتبصر ل أ الله ي ع ط ي ه ل أ ن الله ينعيم عليك انعم عليك ب ا ل إ ي ج ا د وخلقك وجب أ ن تكون عبدا لمن خلقك وجب أ ن تكون خادما لباب من أ ب د ع ت و أ ن ش أ ت ولم تكن شيئا منكورا الشعور ر غ ب الصابقة ة إذا تأملت هذا تأملت صدقني ب ا ل ر غ ب ة ا ل ص ا ب ق ة في شكر الله وكلما شكرته ازدادت شوقا إ ل ى شكره ل أ ن الشكر يقودك إ ل ى اكتشاف جديد لنعم الله ل إلى شكر الله كيف ذلك؟ المسلم حينما يصلح حاله ه شكره فاتزداد كيف في شوقا حينما ا شكر وقبل فرع يصلح أن شكره في ص و ر ة أ خ ر ى كيف إ ن س ا ن مذنب كائن ض ا ل س ي ق ظ بفعل من ا ل أ ف ع ا ل ل س ب ب من ا ل أ س ب ا ب فجاء س ا ئ ب ا إ ل ى الله عندهم يعبد الله ويشكره أ ن أ ن ع م عليه ونجاه أ من ضلاله هذا معنى ولذته لذة حينما تشكر الله و ت ح ل د ه سجودا وركوعا وسعدا إ ل ى الخيرات والصالحات اشكره على نفس ا ل ه د ا ي و أ ن جعلك من الصالحين ثم بعد ذلك تجد للشكر لذه اخرى ليس لانه هداك فقط لا هذه احسست ولكن الشكر نسوه حلاوه وجمال الشكر نسوه الثغرات جمال الوضوء جمال سكينه ر ا ح ة السعي الى المساجد لذه ثوم و ا ل ا ح س بالجوع في الثوم جمال وسكينه فتجد أ ن ا ل إ س ل ا م في ذاته جمال ولذه فلا تشكر الله على أ ن هداك و ح ب د بل على أ ن هداك و أ ن جعل شكرك له يحتاج إ ل ى شكر شكره أ ن ك تشكره ع ج ي ب فلا يزال العبد في شكر كلما شكر الله ولا يزال ربك يزيدك كلما ز ي د ولئن شكرتم ل أ ز ي د ا ن ك م لازيدنكم دير لأزيد من ع ي ي ن لأزيدنكم النعم التي شكرتم من أ ج ل ه ا و لازيدنكم تمتعا و ر غ ب ة و شوقا في الشكر وهذا أ ع ل ى مراتب الاحساس و أ ع ل ى د ر ج اعلى ت اليقظة أ درجات اليقظه ة نحتى بحال واحد بحال اليقظ كلا ليس نقص و في في عرفت قياسي يقظة لي ليس لي البدول عشها بحال ونحضر من نحضر ركت نشتها من بعد اليقظة ولكن م ش ي ح ظ ة ر ت يجب ان يكون ق ظ فاللحظة ة فيها في التي اختهالها تتوضع وليس هذا ي ق ظ ت ك أ ت تصلي م و ج ه ا لله ا ل و امر ح د فاليقظة فيه فيها اخرى ب ويقول ظ ان ت هناك ت ق ا م ن ا ل ذ ا خ ر ي ن وتكون من المقنطرين بسبب علو ش أ ن ك عند الله وبسبب ش د ة قربك من اعتابه العليا ولا يزال ع ب د يتقرب إ ل ي عبدي ب ا ل ن و ا ت ل حتى أ ح ب ه وتلك د ر ج ة ا ل م ح ب ة أ و م ن ز ل ة ا ل م ح ب ة ولا يصل د ر ج ة ا ل م ح ب ة إ ل ا من وصل حلبه من ا ل ي ق ظ ة أ ع ل ى م ر ت ب ه فكان شديد ا ل إ ن س ا ن ل أ ن ما معنى فقط شديد الإحتاج وذلك ا ا كما ل إ ح ت ك كي ر مراتب ت إني ن بعد ثوات الأول وكي حس ولكن من لا وذلك يقع إني ولكن حس ب ر م في د ق ة ا ل م ل ا ح ظ ة ل ل آ ي ا ت والصور و د ق ة ا ل م ل ا ح ظ ة للعبارات ا ل ن ب و ي ة و د ق ة ا ل م ل ا ح ظ ة للكون لا ه ي المعنى الفيزيائي ولا بالمعنى العلمي الضيق الرسمي ل ك ل م ا ل يمكن ان ي ك ل م ا ت هناك ا ت ل ت ه ا ل ه ل م ا ه ن ا م ا هناك ن ه ع ل ي م د ق ا ئ ق ا ل ب ل ا غ ة و ا ل ن ح و ك ا ت ه ن ا ل م ا ت هناك م ا ت هناك ك ل ا ت هناك ك م ا ت ه ن ا م ا ت ن ا ك ك ا ع ر بأثر ا ك ل م ا ت ك كلمات ه ن ا ل ب ه ح ي ن م ا ي ه ر أ ق و ل ا ل ل ه عز و ج ل م ث ل ا ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن يشعر ب ل ذ ة ا ل ح م د ك م ا ن ا ل م ن ا م ن ا ل آ ن شعورك بهذا المعنى يجيب السر مثلا ممن لم يستيقظ قلبه ولم يعد ل ج ي ا ق م و ج و د م ت ح د ث ج ي العلم الليل حتى الصباح ليس ل ل ح ي ن ج ر و ا م ن العلم ولكن ما حظه من الحمد فعله ذ ا نائم ا ل ع ب وليس هذا المقصود منه زم العلم اطلاق العلم شرير ولا ي ع ب د الله إ ل ا بعلم ولكن المقصود أ س ا س ا أ ن هذه المعاني متاحه للعلماء ولغير العلماء باش ميبقاش بمجمسك ر وبعد ا لوا ك بكت ملاحظة القرآن ذلك ت ت ب ا ر القلوب في ا ل م ط ا ب ق ة الى المعاني ا ل و ج د ا ن ي ة ا ل ن ف س ي ة التي ي اثار الكلمات على القلب ايمانا ز ي ا د ة ونقصه هذا المعنى فالذي يشوف ا ل ش ه ر ة ويشوف ا ل ظ ه ر ة حاله ش ف ر ة ز ي د ن ا عمر وشخصه العلم بس يقول له و ج ب ه ا د ي ر ه ا نواره او ظ ه ر ة ا ل شاسمي جاف سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وجد ن ب ت ة أ و ب ق ف ة ب ق ل ه ح ل واحد جدير بهالنناع او ا ل ق ص و ر و ل او ا ل م ع ج و و ل او ا ل م ت خ ص ب ق ل ا س م ا ل و ق و د ب ق ل ه أ و ن ب ت ة ف أ خ ذ ه ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقبلها و ل ا ى ج د ل لا اشرف ج ب ل اصم أ م ك م ح ل ر فقطت قلوبكم من بعد ذلك فهي ك ا ل ح ج ا ر ة أ و كالتقصف حجر قاسي وقال هذا جبل يحبنا ونحبه احساس بالكائنات ب أ خ و ه الاشياء أ خ و ه بحس ب أ ن الاشياء ا ل م و ج و د ة في الكون تربط بينها وبينه أ خ و ه في الله او ا ي ك هو سائرا إ ل ى الله بلى وكذلك هي س ا ئ ر ة إ ل ى الله تعبد الله بعبادته هو ربك وكل في فلك يسبح لانسان س ا د ح أيضا إلى ربه عبر فلك ا ل أ ر ض وعبر فلك ا ل ن تعمل قلوب التي ف ي الصدور د ر ج ة ا ل إ ح س ا س ب ا ل أ ش ي ا ء تكتسب لكن ي ب ن و ان هذه الأشياء لا تكون مفنديه لكن يتدرب عليها بتدقيق م ل ا ح ظ ة في ا ل أ ش ي ا ء لا تخلي ش ا ل ع ا د ة اليوميه ة كل إحساس بيال、بلدو. تعمل إحساس تبنيدو في ذ ه البديدية ت ع م ل احساس ء الذي ت بيك و وقال وجل ن الله ذكره عز ف القرآن غير ما غير ر م أ ف ر ا ي ت م الماء الذي تشربون أ ن ت م و أ ن ز ل ت م و ه من المزلمه أ م نحن المنزلون كان مزلمه ظاهره مركب فيزيائي وحقيقته زيرو هدرس ن ع م ة من أ ع ج ب نعم الله و أ غ ر ب ه ا تشد في الدكور ماده فيه س الله ا م عجيبه به تكون ا ل ح ي ا ة فيها وفي غيرك من الكائنات وجعلنا من الماء كل شيء إلى الحياة وبفقده يفقد كل شيء حياته ويكون من الموتى ما الماء, ما لو ما الماء؟ ما لا لون له ما الماء لا طعم له ب ذ ي ل ولا طعم له عزيز لا شكل له ما الماء لا أ ح د يعرف ولذلك قالوا قديما العرب و ف س ر الماء بعد الجهد بالماء ا ا قالوا الماء اهتا يا بغير الماء لما بديهيات لما الشيء ل شوله م بديهم وما ما ء شو شو هو عد يعرف يعرف لعادية عادية وما عرفين هو فكر عرفين بغير سيطر قلل ن ا أفكر أجهد, أجهد؟ ع ما تدلعك المثال قال لنا هو الماء وفسر الماء بعد الجهد بالماء وكل شيء في ا ل ح ي ا ة هو كذلك ما النفس هذا هو ا ل ل ي ي ح ر ث في الاسلوب ا ل ج م ل ه ف ع ي ا شرحوا لي بالمعنى الوجودي والمعنى النفسي في قلب ا ل إ ن س ا ن تلك وذاك حقيقته جوهره من حيث هو ن ع م ة خلقها ل ل ه ولذلك كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يتفكر ويدقق النظر ويجد ب ا ل أ ش ي ا ء معاني غ ر ي ب ة ولا يزال في السحل ل وفي ذكر الله لسانه بذلك رفض لا ي ف ت ر و ن ا ي ي ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ذكر إ ل ى ذكر ومن شكر إ ل ى شكر ي ق ظ ة و م ن ا م فما كان نومه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ا ي ق ظ ة ولم يكن ابدا نومه غبله وما كان كذلك قط و عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان معلمه من أ ع ظ م معلمي ن العالم بل هو أ ع ظ م معلمي العالم ما كانش ي ص ل ل ا م ة المعلومات يحفظها فقط حفظنا في المعلومات نعم ولكن ليس فقط ما كانش يكون طاقات نعم ي و ق ي ا د ي ا ف ق ط فقط نعم ي ا د ي و ر ي ا د ي ا ولكن ماشي في الموقف كان يصنع ا ل أ ز و ا ق وهذا أ ص ع ب مراتب ت ا ن م نعلم ك شيئا حسبان ك ذ ا كل ه ا زود ك ل م ا جوجل د ه نكونك على شيئا في خ ب ر ة اردت بها في العلم ونصنعه الى عندي ش و ي ة ب ش ي ئ في ا ل ت ع ل م نخليك تحسينك الحسنه صعيب جدا وكان ف فرحلوا سيدنا وحبيبنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعلم ا ل أ ذ و ا ق وتلك أ ع ل ى مراتب السليم التي ليس بعدها مرتبه لقد كان بهذا ا ل ق ر آ ن و ب ا ل ح ك م ة التي رزقها الله إ ي ا ه يعلم الناس كيف يستيقظون و إ ن م ا اليقظه د و ق وحساس كيف ي ت ر ق و ن أ ب و ا ب القلوب ويوقظونها حتى تستشعر هذه المعاني نحن في ح ا ج ة الان و أ ك ث ر من أ ي وقت مضى إ ل ى ي ق ظ ة ل أ ن ن ا لو استيقظنا فعلا لتبدلت حالنا وقد ا ا هارد زمان الخصوص هو زمان لا ل ز م ن هو ي ي س ت ظ فيه يغفر ي أحبه الله ولا يغفر ويشرد فيه إلا ولا من و ش فيه أبغضه الله بالله إلا من معدو وقد تقارب ا ل ز م ا ن فيه وحدث من الدلائل و ا ل أ م ا ر ا ت ما حدث عنه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في أ ح ا د ي ث الفتن وتواترت معانيه في كتب السنن أنه الزمان ا ل ذ يوشك ه بين يديه ي الحوادث العربة أن يخرج ان ل د ج ا يخرج ن أن إلينا من ينسلون ش ك كل يأجوج تشرض ينشك ومأجوج حدب المسيح ي ينشك ينزل أن ل ا م عليه السلام يوشك أ ن يقع كل شيء مما فطره النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ونصت على كثير منه ا ل ق ر آ ن العظيم الذي يسمع أ ح د ا ث الزمان ويرى ويبصر ثم لا يدرك إ ن ه آ ع ل م ما عادت هذه الحقائق ق ا ب ل ة ل ت أ و ي ل آ خ ر من ه ي ن ا ط ق ة بنفسها عن نفسها و إ ذ ا كانت حاضره قد س ل م ة من سد ي أ ج و ز و م أ ج و ز في زمان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ق ض م ض على عهده ما تعلمون فكم يكون السلم اليوم لكن دكتاح حذر طحش ب و ح ز ر قبضاء فكيف يكون السلم حتى يكون الغار صلح او يكون ليس قالوا ر ي ب ع بعد ل ق ر ن هذه العرب ز ي ا د ة م إنسان ع د ل ا ل ن ب ب ي ه ذ ا ع ل ي ه الصلاة و ا ا ل ل س م إ ذ اول ي للعربي من شر اكترب قد و ع ج ي ب التعليق قال ويلو ل ع ر ب قال ا ل م ف س ر و ن ا ل هذا ل التاويل م ئ ذ من أسلم الذي ل كان عندهم بدجلان أ ي ص ب ر ا ل أ و ل من ا ل أ م ة في القرون ا ل ه ج ر ي ة ا ل أ و ل ى ولكن الواقع ا ل آ ن يفسره ب ص و ر ة أ خ ر ى لا تنقض ت ل ف ولكن تكملها ل أ ن العرب اليوم لا أسف هم بغير دين بغير دين, ويل, من من دين أن ويل للعرب من شر قد اقترب حملوا لواء ق و م ي ت ه م بعيدا عن دين ا ل إ س ل ا م فكان أ ن انذروا بالويل الذي اقترب فعله ويل للعرب من شر قد اقترب ع ج ي ز أ م ا المؤمن فلا يكون إ ل ا في مامن وان وقع ما وقع وان هلك مع الهالكين روايات الحديث قالت زينب زوج النبي عليه الصلاه والسلام انهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث قال تعالى فكيف انهلك ونمشي ونعن ا ل ن ا ل صالحين يعني لمدروره قال هلال القليل كي يمشي في كثير إ ذ ا كان الكثير الشرب ي ل غ ي وذلك قول الله في ا ل ق ر آ ن واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه ة الله. الله أنهلك وفين و أ ن يجهاد ل إ ن ق ا ذ محيط أ س ر ت ه أ ب ي ه و أ م ه زوجه وابنائه إ خ و ت ه أ ص د ق ا ئ ه كل من حوله يجب أ ن يشتغل بهذا اسعى أ ن يكون من النجيب ل أ ن ح ج ة الله على خ ل ق ه ليس فقط أنهم ن لم م ي ؤ و انهم ع م أ ن لم يؤمنوا إن يؤمنوا, يؤمنوا ولكن تو إن آمنوا أنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن لم لم بالمعروف ولم المنكر يأمروا تو وقد صح في الحديث المسند إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو مخرج في صحيح الجامع الصغير قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إن الله لا حينما يحاسب الرب عباده يحاسب على كذا وكذا وكيس وكيس ا ن ر ف لن ي س ع د لن ي د ر س وضرس فعل فعل ل لا ه يحاسب ا ل ع ب د يوم ا ل ق ي ا م ة حتى يحاسبه سبحانه وتعالى عن المنكر لما لم تغيره إ ذ رايته ي ع ب د الله عز وجل مع عبده حوادث ونوازل عمره من بعد بلوغ م ر ت ب ة ا ل ت ك ل ف كنت بدع بك وتعلق بك الكتاب ك م ن ثم فعلت كذا حسن فعلت كذا س ي ئ السيئة بم ا ح د ز ه ا و أ ت ب ع ي ا ل س ي ئ ة الحسنه تمسها أ م تركتها ستزيل عليها أ خ ر ى و ع ر ض الخطايا على القلوب ع ر ض الحصير عودا عودا ف أ ي م ا خ ل ب المشربه ا م ه تتفيد مكته الفزار قال حتى يحاكبه واحتاج له إ ن الله لا يسال أ عبد يوم ا ل ق ي ا م ة احتاج له عن المنكر لما لم تغيره اذ ر أ ي ت ه م هرسل جاس برسل وفيها المنكر يشرب الخمر على ا ل م ا ئ د ة و أ ن ت ج ا ل ش و ف ع ن ا ف ا ح ش ة ق ر ي ب ة منك أ و حولك و أ ن ت راض ي ذلك تتفرج على أ ش و ا ء الكلمات و أ س ق ط العبارات بينك وبين أ ه ل ك على التلفزيون و أ ن ت من شرع ت ل و افعلوا و ت و ت ف ع ل و ا يقع المنكر في زوجك في ابنتك في ا ب ن ك و أ ن ت راضي تاتي حتى يساله عن المنكر لم ا لم تغيره إ ذ ر أ ي ت ه قال الصلاة والسلام عليه ف إ ذ ا لقى الله العبد حجته قال يا رب رجوتك وفرقت الناس ولكن ما يقبل اي أي وحد هنا الا الذي فعلا رجع رحمة الله وقد أبراك ي ي ن ا أ ذكرت قبل أ ه ان الذي سيؤليه لا ت يمنعنا غالبا ل ا ع في ك ل ي ر ب من الاحيان ت ستخنعك ذكرت ا ل ذ ب يمنعنا خالدا كثير من أحيان. نعلم الامر ل بالمعروف و ن ه ي عن المنكر ما الخوف منه. لا يوجد خوف من للناس الخوف من نفوسنا كيف تخاف من نفسك انا كالعرس لن ت ي ج ي المنكر أ ن ا الشباب ر ل ص ر ي م سنقول الله معنا ما, ما نفرحش معنى هذا ما أ ق و ل كذا أ ن ا اعرف ه ما غ د ي شي ض ر ب ن ي فالضبط الحال ما غ د ي شي ض ر ب ن ي ما غ د ي ي ج ي ن ي ش ي لحالي سيقول لي و ا ذ ا تفوقك ما رضى هذا هو مني خير من نفسي ما رضيش نسمعك المقبح ل فالذي يفزعني بيته ب ا ل م د س ه المتكبره ما ت ر ب ا ش مع كلمة ل وكان م مع ل م ة إ ذ ء ف في س ي كبريا الله محمد ا تنفقه خفيف نخبر ب للذات ا ولا وكان خفقه نفسي نفسي نقطع م م ح بن عبد الله سيدنا وقائدنا علي يسمع د وقائدنا ن ا الصلاة عليه ل ا ي س م من ا ل أ ذ ى من المشركين ما تتشقق له السماء وتنهد له الجبال ويصبر ي ص ب ر في الله واصبر فما صبرك إ ل ا بالله فكان سيد الصابرين عليه ا ل ص ل ا ة والسلام واليقظه التي كانت في قلبه كانت أ ع ظ م ه من أ ن يشعر ب إ ذ ا ء السفله لو اعلم ما تعلمون كان يعلم ما لا يعلم الناس وكان يرى ما لا يرى الناس وكان يسمع ما لا يسمع الناس كان يقيضا كان محدثا ومخاطبا كان موحى اليه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكان قلبه في أ ع ل ى و أ ر ف ع درجات ا ل ا س ت ق ا م والاستعداد ولم يزل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعلم أ ص ح ا ب ه ذلك من منا إ ذ ن يستجيب لهذا المفهوم اليقظه من منا تتشوق نفسه إ ل ى هذه ا ل م ر ت ب ة من منا يعقد ا ل ع ز ي م ة و ا ل إ ر ا د ة لتطلق مدارج هذا المنزل العظيم اليقظى فيكون حاله أ ي ق ظ و ا صواحب الحجار يقولها لنفسه لا أ ق و ل لقيام الليل ولكن للصلوات الخمس فقط يوقظ قلبه لهذه الصلوات ويستعد لها استعدادا يقولها لزوجه يقولها ل أ ب ن ا ئ ه وبناته في شانه ومنزله أ ي ق ظ و ا ا صواحب الحجر يخاطب بهذا المعنى وليس ب ا ل ض ر و ر ة بهذا اللص المعنى معنى ا ل ي ق ض ه أ ن ي ب ا د ر ه ويدع زوجته تغط في نومها ظاهرا وباطنا ليس بمستيقظ ح ق ي ق ة أ ن يغفل عن أ ب ن ا ئ ه وبناته بعيدا عن ا ل ص ر و ا ت شاردين عن الجماعات والمساجد والخطوات فليس في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر بمستيقظ ل أ ن المستيقظ يدرك هول ا ل أ م ر ويستجيب هو أ ن ف س ك م و أ ه ل ي ك م نارا يستجيب فحينما قريب بعد أبناؤه لهذا النار فهو لديه نفسه أن وأن محيطة ما يدرك بقي وأعز إلى إنكاز ما بقي منهم أ و الى انقاذه جميعا وبذلك يكون قد خرج من ا ل ن ظ ا ر ة إ ل ى ا ل ب ش ا ر ة و ي ج د ل ذ ة ا ل ي ق ظ ة في نفسه وفي بنيه فتتضاعف أ ح ا س ي س ه ب ا ل ي ق ظ ة ل أ ن ه حينما يرى زوجته ق ا ئ م ة تصلي وبسببه أ و حينما ترى زوجها قائما يصلي وبسببها ت ج د ل ذ ة أ خ ر ى بالغير اللذة ا ل أ ومره ل التي ى تحدثنا ا ش ك ر لذة ع ى المعنى ثم تجد ل ذ ة ا ل شاء ك ر على ل ش ر ومرة أخرى تجد الله فلان بسببه وقام الليل فلان بسببه وتاب إ ل ى الله فلان بسببه تلك ل ذ ة لا تنقطع أ ب د ا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ما دام ذلك ا ل إ ن س ا ن يعبد الله على صراط مستقيم أ ن ت كنت من وضعته عليه أ و ل الامر ليس هذا في ح ا ج ة إ ل ى علم غزير ولا إ ل ى كلام كثير ولكنه في ح ا ج ة إ ل ى صدق مع الله عميق إ ذ ا صدق القلب ي ط ل ق اللسان ليس بالبلاغه ا ل ف ص ح ة لا ي ط ل ق بالصدق ي ط ل ق ب ا ل م ح ب ة ب ا ل إ ح س ا س ب ا ل ش ف ق ة يا ح س ر ة على العباد ما ياتهم ا ل رسول الا كانوا به ي س ت ه ز ئ و ا ش ع و ر ب ه ر و أ ن تترى جماعات الناس في ي ن في الضلال المبيت يركضون ركض الببال في الظلمات وفي الطرقات يصادقون إ ل ى الشهوات وينهارون بذلك خريفا بعد خريف ولذلك بتأمين امن ل ي عنده ا حقيقة ما فيه اللي نفسك في في في في وامن محيطك تكون امنا حقا ومستيقظ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا الكنابه واجعلنا لك من الشاكرين اللهم انا نعوذ بك ان نكون من الغافلين اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات واجعلنا لك من الشاكرين ولالائك وانعمك من الحامدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه و س ل